لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أرحيم صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه كنا نقرأ من كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي باب الحيض. وذكرت الحديث الأول. الحديث الثاني يقول عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل لكل صلاة فكانت تغتسل راه الجماعة إلا أحمد هذا الحديث أيضا فيه امرأة كانت تستحاض ففي الحديث السابق أن فاطمة بنت أبي عبيش كانت تستحاض وعرفنا معنى الاستحاض وهنا امرأة أخرى وهي أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وأرضاها استحيضت سبع سنوات أي استمر عليها الدم سبع سنين لا يتوقف فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل لكل صلاة فكانت تغتسل طبع الجماعة إلا أحمد هذا الحديث فقط فيه ذكر الاغتسال وأما الحديث السابق فقد بين كيف تصنع المستحاضة وذكرت كلام الفقهاء في ذلك وأنها إذا كانت لها عادة حسبت عادتها واقتسلت وتعتبر نفسها كالطاهرة في بقية وقت الدم وإن كانت مميزة تميز دم الحيض عن النفاس تعمل بأنه حيض لما كانت صفاته صفات الحيض وإذا تغيرت تقتسل وتصلي وإذا لم يكن لها تمييز ولا عادة فإنها ترجع إلى عادة القريبات أو غالباً النسوة ستة أو سبعة أيام. هنا أراد المعلف أن يقول إن المستحاضة إذا حسبت مدة الحيض إما بعادة وإما بتمييز وإما بالرجوع إلى عادة غالباً النسوة فإن بعد على تمام ذلك تغتسل. مع أن الدم مستمر تغتسل وهذا الاغتسال الواجب مرة واحدة ولذلك علق هذا المحقق على الكتاب قال روى الشيخان حديث استحاوط ابن حبيبة من عدة طرق أو من عدة طرق بألفاظ مختلفة وهذا اللفظ للبخاري ولكنه قال فأمر أن تغتسل لكل صلاة وفي مسلم التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرأة أن تغتسل عند كل صلاة ولكنه شيء فعلته هي والجمهور على ذلك أي أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تغتسل بنهاية الحيض وكيف تعرف نهاية الحيض إما بالرجوع إلى العادة وإما بالرجوع إلى الصفات وإما بالرجوع إلى غالب النساء أو القريبات فبعد هذا تغتسل وتصلي وتتوضى لكل صلاة وليس واجبا عليها أن تغتسل لكل صلاة وإنما كانت أم حبيبة تفعل ذلك اجتهادا منها الحديث الثالث عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب فكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض انتهى رضي الله عنها أو انتهى انتهت روايتها رضي الله عنها الحديث متفق عليه هذا الحديث فيه جملة أحكام لكن المؤلف أراد ما يتعلق بباب الحيض فالغسل يعني مناسب فيما سبق كونه كان يغتسل عائشة رضي الله عنها والرسول صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكلهما جنوب هذا لا علاقة له بالحيض، وإنما هذا يتعلق بجواز أن يغتسل الرجل وامرأته في إناء واحد وهذا فيه مسألتان الأولى أنه لا حرج أن يكون الرجل متكشفا أمام زوجته ولا حرج عليها كذلك لأن الذي يغتسل لا يكون عليه ثياب. أو المسألة الثانية أن الماء الذي يغترفان منه لا يتأثر بهذا فيجوز أن تغترف هي ويغترف هو ويواصلان الغسل حتى ينتهي لكن المسألة التي أرادها المؤلف هي مسألة مباشرة للحائض فإن الحيض يحرم المرأة على زوجها وهذه مسألة معروفة يسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن يسألونك عن المحيض المحيض الأولى إيش الدم يسألونك عن دم الحيض فالله تعالى يقول قل هو أذى وهو نجس يتوقع منه ويحذر منه ثم قال فاعتزل النساء في المحيض. المحيض الثاني هذه المقصود موضع الحيض. فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لما قيل له إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة اعتزلوها فلا يعاقلوها ولا يشاربوها ولا يساكنوها يعزلوها تمام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلا الجماع إذن المحرم هو الجماع فقوله تعالى فاعتزل النساء في المحيض أي اعتزل موضع الحيض لأنه هو الحرام وفسر هذا الحديث الذي ذكرته الآن طيب إذن قول ما ذكرته من المؤمنين رضي الله عنها هنا يفسر بالآية والحديث اصنعوا كل شيء إلا الجماع وهذا يدل على أمرين الأول أن جماع الرجل لزوجته الحايض حرام حرام قطعا المسألة الثانية أنه يجوز له أن يستمتع بزوجته في غير محل الوطن ولهذا قالت عائشة كان يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم فتأتزر أي تربط إزارا وهو مثل البنطلون أو ما شاب ذلك ما يفعله الناس الآن ثم يباشرها وهي حائض. وهذا فيه دلالة واضحة على مشروعية استمتاع الرجل من زوجته ما عدا موضع الحيض فإنه حرام وهو المقصود بقوله فاعتزل النساء في المحيض وهذه الحرمة تستمر إلى أمدين الأول انقطاع الدم والثاني اغتسالها فلا يكفي أن ينقطع الدم حتى تغتسل لهذا قال الله تعالى في آية البقرة فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن يعني ينقطع الحيض فإذا تطهرن أي اغتسلن فاتهن فدل على أن هذا المنع يستمر حتى أمدين اثنين انقطاع الدم واغتسالوا المرأة وفي هذا دليل للمسألة المشهورة وهي تبدل الأحكام على العين الواحدة فامرأة الرجل حلال له وحرام عليه حرمة مؤقتة لسبب في حيض أو نفاس أو ظهار فأحيانا يتغير الحكم لسبب من الأسباب قالت وكان يخرج رأسه أي النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل المسجد ويعتكف ومسجده مع غرفته أو حجرة عائشة وبين المسجد وبين الحجرة شباك فكان يخرج رأسه عليه الصلاة والسلام من المسجد عبر النافذة إلى عائشة فترجله وهي حائض أو تغسله، وهذا أراد منه المؤلف أن يبين أن المرأة جس المرأة الحائض جسدها طاهر، فهي تمس زوجها ويمسها وترجل رأسه بل كان النبي عليه الصلاة والسلام ينام مع زوجته وهي حائض في لحاف واحد واللحاف هو الغطاء يعني في بطانية واحدة وكان يضع رأسه على حجرها وهي حائض ويقرأ القرآن وكانت تشرب من الإناء وهي حائض فيأخذ الإناء ويضع فمه على موضع فمها فيشرب وهي حالة إذن هذا كله مما جاءت به الشريعة في إكرام المرأة ومخالفة اليهود لكن لا يتجاوز حدود الله اصنعوا كل شيء إلا الجماع. في هذا الحديث مسألة أخرى مشهورة مها متعلقة بهذا الباب وهي أن الجزء ليس له حكم الكل النبي عليه الصلاة والسلام معتكف فهل المعتكف يجوز أن يخرج من المسجد لترجل زوجته رأسه لا والنبي عليه الصلاة والسلام أخرج ماذا رأسه فهذا جزء فلا يأخذ حكم الكل فلا يأخذ حكم الخروج هذا في الخروج وفي الدخول أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان في مسجده فقال لعائش ناولين الخمر والخمر سجادة صغيرة وهي في بيتها فقالت إني حائض فقال حيضتك ليست في يدك لأن إذا ناولته السجادة ستدخل يدها المسجد أما هي لا تدخل فدخول يدها ليس له ليس له حكم دخولها فالحائض لا تدخل المسجد لكن يمكن أن تناول الشيء فتدخل يدها كما أن المعتكف لا يخرج من المسجد لكن يمكن أن يخرج يده أو رأسه يتكلم مع أحد فلا يشكا في ذلك الحديث الرابع عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن إذن يضع راسه على حجرها والحجر هو الفخذان أو ما بينهما فيضع راسه عليها وهو يقرأ القرآن إذن هذا دليل على أن المرأة ليست نجسة لأن هناك فرق بين التنجس الكامل وتنجس الموضع والحدث ثلاث أشياء الحدث هذا يقوم بالمرأة أو بالرجل وهو معنى لا ترى فلو أن الرجل أو المرأة خرجت منه ريح وهو قاهر ليس عليه نجاسة لكن هذا يسمى محدث فالحدث لا ترى فالمرأة الحائض عليها حدث وقد يكون فيها نجاسة في موضع الدم وحيال يكون ما فيه وبالتالي لا يكون عليها إلا حدث فهي ليست نجسة ولذلك أبو هريرة لما كان لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام وتذكر أنه جنب ورجع فاختسل وأتى فسأله النبي عليه الصلاة والسلام فقال كنت جنبا فكرهت أن مقابلك وأنا على ذلك فقال النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله المؤمن لا ينجس فهو كان عليه الصلاة والسلام يتكي على زوجته ويقرأ القرآن الحديث الأخير في الحيض عن معاذة قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة إذن هذا الحديث يدل على حكم من أحكام الحيض، وهو أن الحائض يحرم عليها الصلاة والصوم، يحرم على الحائض الصلاة والصوم من أين هذا؟ وين يحرم عليها هذا؟ ها ها أيوة معنا؟ أي كيف دل هذا الحديث على أن الصوم والصلاة تحرم على الحائض أعيدوا طيب تقول عائشة أو تقول معاذة سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقض الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فالمثل اللي هو الذي دل عليها أن الصوم حرام على الحايط وأن الصلاة حرام على الحايط. وهذا مثال آخر على تبدل الأحكام. فالصلاة التي هي واجبة وفرض عين أصبحت حراما. طيب وين الدليل؟ القضاء هي تقضي عليه لو صلت ما كان تقضي. وهذا حكم مجمع عليه بالإجماع أن الصوم حرام على الحائط والنفساء وأن الصيام وأن الصلاة كذلك الحكم الثاني أن الصلاة لا تقضى تصفق نهائيا وأما الصوم فيقضى طيب هذه المرأة سألت عائشة لماذا هذا الفرق ما هي هذا ركن وهذا ركن؟ فليش ما ما تقدر الصلاة ويقضى الصوم؟ الفقهاء عندهم جواب الآن يقولون الصلاة في اليوم خمس مرات. فإذا كان ح كان دورة سبعة أيام خمسة وثلاثون وقتا وفيها أوقات أربعة ركعات ثلاثة ركعات ركعتين. وهذا صعب ويتكرر كل شهر في صعوبة على المرأة أما الصوم فمر في العام أي الفرض مرة في العام وستوافق دورته مرة في هذا الشهر ولا يلزمها أن تقضي الأيام كلها في وقت واحد فإنها تصوم يوم وتصوم بعد يومين وتصل مع الثلاثة حتى تنتهي. لكن عايش رضي الله عنها ما أجابت بهذا. بل في بعض الروايات قالت للمرأة السائلة: أحرورية أنت؟ الحرورية دول الخوارج لأنهم كانوا يتنكرون للسنن ويبحثون عن العلل، فأنكرت عليها. فقالت لا لست حرورية ولكني أتعلم. فذكرت الجواب وهو الدليل على أن المرأة أو لماذا تقضي المرأة الصوم ولا تقضي الصلاة أنه هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر أي أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام فهذا يكفي سواء عرفنا العلم لم نعرف هكذا جاءت الشريعة انتهى هذا الباب ويأتيه كتابه أو يأتي بعده كتاب الصلاة فرصة لسؤالين أيوة وين أيوة حظر حظر من من حظر على سوريا ولا ما تدخل ولا ما تخرج أمم هو الأخ يقول إشارة إلى حديث منعت الشام برها أو اردبها ومنعت العراق برها وقفزها يقول الآن الشام على وجه الحدود سوريا قبل أيام صدر عليها قرار يمنعها من توريد القمح وإدخال القمح عليه فهل يكون هذا من تفسير الحديث هو يظهر أن الحديث مكصود منه العكس وهو أن الشام تمنع أن تعطي غيرها قمحاً ولا براً وكذلك العراق وهذا سيكون في حال استولى عليها الأعداء من غير المسلمين فمنعوا خيراتها أن تخرج إلى المسلمين وإلى الآن هذا ما حدث إن شاء الله تعالى، وهذا الذي حصل لها له نظاير ومثيلات الآن فهو عكس يعني بدل أن تمنع هي فالآن منعت من الادخال فهذا نوع من الحضر عليها ونسأل الله جل وعلا أن يرفع البلاء والفتنة عن أرض الشام والعراق وسائر بلاد المسلمين لكن ليس واضحا أن هذا هو التفسير والمسلم إذا لم يتأكد تماما من تنزيل الآية على الحدث لا يفعل ذلك نعم كيف ستطلع الاثناشر كيف ستطلع الاثناشر يعني الآن لو طحننا العشرة ستطلع الاثناشر ولا إن عندك تكلف لا مش ممكن إذا تركناها عادة كده بتطلع كم جائب طيب لا يجوز هذا العمل ما دام العشرة شوالات إذا طحنت إذا طحنت الطاحون بتطلع عشرة فلا يجوز أن توافق صاحب العيش إذا قال لك طلي عليه 11 أو 12 لأنها تطلع عبوة ناقصة وحيكون فيها غش على المسلمين وهو يريد أن يربح قيمة شوال أو شوالين على حساب هذا الغش في هذا لا تتعاون معه قل له أنا أطحن لك وما أتى به هذا الدقيق خذه كله 10 أو 11 ما لدعوة أنه شخص متسلط بمعنى له له نوع سلطة وأنت لا تستطيع أن تحصل على قطعة أرض مثلا في هذا المخطط هو يقول لك أن جيب أوراقك الثبوتية وأنا أخليك تحصل عليها بعلاقاتي هو ولكن أخذ عليك سبعين هي قيمتها كلها كم مثلا وياخذ منها سبعين طيب هو شغال في في مصلحة الاسكان هذه رشوة هذه رشوة طبعا رشوة جامدة لكن فمثل هذا التعامل حقيقة لا يصح وللأسف يعني التعامل بالرشوة أصبح لا مفر منه وأنا أرجو أن المواطن زائد المسؤول زائد أي أحد يسعى إنه يخلص الناس من الموضوع أنا والله يعني لا زالت في حالة مرت علي قبل فترة قبل أيام واحد بيتصل بيقول هو يريد أن يدخل كهرباء له سنة وست شهور وإجراءاته كلها كاملة وما قادر يدخل فكل ما يمشي يأخره عشان يدفع والذين دفعوا الرشوة وصلوا يعني وصل درجة أنا حتى صراحة قلت للرجل يا أخي ما دام دي الصورة بتاعتك انت بعد كده يدفع لأن شيخ رساء بن رحمه الله يقول إذا منعت حقك تماما وبذلت كل المساعي ففشلت تدفع والإثم عليه فقلت له ادفع وأنت كاره والله بقي يبكي في التلفون يمكن أربع خمسة دقائق ما قادر يسكت يقول أنا كاره أصلا فانسان يكره الرشوة لكن يجبر عليها حقيقة أنا أقول أن المواطنين لما تساهلوا في الرشوة أصبح بعض المسؤولين أو الموظفين ما يمشي عمل إلا برشوة لأنه إذا ما رشيت بيرشي التاني فلو كان كل الناس لا ترشي كانت الأمور كلها تمشي ب يعني انتظام وانا الذي اعرف ان حكومات العالم اجمع بما فيها النصرانية واليهودية والوثنية تحرم الرشوة لانها نعمل الفساد الاداري والسياسي فكيف واصلا انت دينك يحرم الرشوة وعليها عبارات او عليها ادلة ووعيد غليظ فاقول مثل هذه المعاملة يا اخي ظاهرها رشوة فالانسان يبحث إما أن يكون هذا الشخص لا صلة له بالمصلحة مثل مكتب العقارات والخدمات يقول والله نحن بنشتغل لك شغلك ده وبنأخذ عليك مبلغ أيًا كان وإما لا يدفع نعم طبعا دي مشكلة برضه أنا ما قلت لك كل الأبواب أصبحت كده دي بتحتاج صراحة إلى استفسار أنت الآن مريض مريضة تعبان، وتمشي للطبيب يقول لك والله ما في إلا بعتمشي للمسجل يقول لك والله بعد شهر، فيقوم يدق روش، يقوم يحول الشهر إلى خمسة يوم طيب ده لا يخلو من من حالين. إذا كان حيقدم عشان يشيل واحد دي والله بقت رشوة وضرر الاثنين ودي حرام ما فيش شك إذا كان أصلاً المحل موجود وهو فقط عمل كده عشان يدفع الجروش في الحالة دي بنقول تبحث عن غيره بمواصفات هذا فإن لم تجد تدفع والإثم عليه فبقى تفصل بين ما فيه رشوة وضرر هذا ممنوع مطلقا وبين ما فيه رشوة بعد البحث عن البديل فإن لم تجد البديل وتيقنت أنك إذا دفعت لن تفوت فرصة أحد أو تؤخره فإن هذا يقوم من باب الذي يعني يلجأ إليه الإنسان والإثم على هذا لكن المشكلة كلما الناس ترخصت كلما كثرت هذه الظاهرة السيئة المحرمة ما لا ما صاح ما صاح أن الرشو يترتب عليها الرشوة هي ما يترتب عليها ضرر غيرك لا الرشوة مطلقا حرام حتى هدايا العمال رشوة هدايا العمال الشريعة اعتبرتها رشوة ما انه ما فيه اي لأحد نعم ايوه ما في فيه مسكرام المحق. المستحاضة حكمها في ايش زواج مباشرة نعم المستحاضة اذا اكملت ايامها سواء بالعادة أو بالتمييز أو بالرجوع إلى عادة الأغلب واغتسلت وصلت فحكم حكم الطاهر يجوز لزوجها إذا شاء أن يباشرها أو أن يجامعها نعم لا الحيض لا تدخل المسجد وتوكل غيرها أن يحضر لها إذا كان عندها شيء في المسجد وتترك المسجد أيام الدورة اللهم إلا إذا كانت غرفة خارج المسجد ولو كانت في الحوش لا بأس لا هذه القاعدة ليست صحيحة أخونا يقول بعض الناس عندهم في البلاد هناك يقولون الأصل في المسلم أنه مسلم حتى يتبين أنه من أهل السن هذه قاعدة ما صحيحة الأصل في المسلم أنه مسلم حتى يتبين أنه غير مسلم أو أن فيه ما يكفرون أما قضية أهل السنة فهذه مسألة أخرى هذه صفات لبعض المسلمين الذين يسلمون من البدع ويجتنبونها ويحافظون على منهج السلف لكن القاعدة ليست كذلك الأصل في المسلم أنه مسلم حتى يذهب ما يخالف أو حتى يتضح ما يخالف ذلك والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله